السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع إن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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يك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 يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله إن في اختلاف الليل والنهار وما السماوات والأرض لآيات لآيات قوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواه من بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم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 ولو يعجن الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقانا في طغيانهم يعمه وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَجًّا بِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ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 أَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قُلْ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَتي بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أو بدله